إِلَٰهِي يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا أَغَثَّنَا كَمَا مِنَّا مِن شهيد وَظَنُّوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ خَيْرٍ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ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 وَ ن نَبّ أن الذي كَفرَُ بِمعملُِ وَلَ نُذيقهُ مِن عذاَ بِ غَلي وَإذا أن أأَمن على الإِن ساميِ أحرضَ وَناء بجانبِ وَإذا مسهُ الشَّ فَذودعَ إر.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 آمين عن سنقاف كَذَلِكَ يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم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 وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قُلْ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجٌ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وامر تولي اعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير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 وَماَا يدْركَ لعَ السَّاعةَ قَم يْعجل بهه الذيينَ لا يؤمنونَ بِهَا والَّذينَ آمَنوا مشْفقونَ مِنهَا وَعمونَ أنه الحَبّ أَل إ الذيينَ يُمارونَ في الساعةِ لَ فِي ضلَِ بعد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 وَلو ل كَمَةٌ الْ الفَصِْلَ قُضِي بَيينَهُم وَإَِّ الظَّالِمينَ لَهُ عَذاابُ أَلم تَرَ الظَّالِ مِينَ مُشْقينَ مِما كَسَبُ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 فَأَيْنَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ في الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ مَرَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ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 والَّذينَ يجَتَنِبُونَ كَذَ إِرَ الإِسمِْ وَالسَواحشْ وَإذاَا مَا غَضبُهُم يَغْثِرُون وََّذينَ استاسجابُون لِرَبِّهِم وَأَقَامُ الصَّلااتَ وَأَمرُهُمْ شُورَ بَينَهُم وَمِنَّا رَزَقنَاهُم ي فِقُون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 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ بَعْدِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ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 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 حم وال كتاب المبين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وان انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ف فَ نَظْرِبُ عَنْكُ مُذذِكرَ صَحًا أَنكُ تُقَومَ مُسِْثين وَوكمْ أأَرْرسَلناَا مِن بِّ فيِي الأووَلين وَماَا يَأتيين مِ بِ إِللاا كانَوا بِه يَسْهْزئون فَهلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُ بَقَشاء وَمَا مَثَلُ الأولين وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءا بقدر فانشطنا به فانشرنا به بلدة ميتا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 وَتَقولُوا سُببحَ الذي صَخخَرَ لَناَا هذاَا وَمَا كُّ لَ مُقَرنين وَإِنا إلَ رَبِّنَا لَمُ قَلِبُ وَجَعل لَهُ مِن عبادِهِ جُزءى إِ الإِن سَانَ لَكَفُور مبين مِتَّخِذًا مِّمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَغْضَرْبٍ لِّقَوْحْمَانَ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ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 إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِا وَجَدَنَ أَضَ أَناَا عَلَى أَُّتُ وَإِنَّا عَ آثَارِم وَإِنا عَلَ آثَارِهِمْ مُقتَدُون قَالَ أَولَوجِتُكُم بِأَحْدَ مِنا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آأَضَكُمْ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 دون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وَدََّ جَ أَهُم الحَقُّ قالوا هذا سِحرُ وَإَِّا بِ كَافِون وَقالوا لَل نُِّلَ هذاَا القرآنُعَ رَجلٍُ مِنَ الْ القَرِيةَ مِ عظِييم أَهُم يَقصمونَ رَحْمَةَ رَّت نَحْنُقَ سَمَّا بَيْنَهُمَّ عيشَتَهُم فيِي الحياتةِ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 وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُنْ نُذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 ان تنتقم او نري انك الذي وعدناهم فان علينا مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وان لذكر لك ولقومك وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَنْ أَقْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً وَعَبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا أَسَفُونَا ثَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِي فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَدْيَنَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ عَنِ الذِّكْرِ إِنَّهُ لَكُم عدو مبين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 آ صِاطٌ مُسْتَقين فَخْتَلَفَ الأحْزَابُ مِنْ بَيْهِم فَولُ للَِّذينَ ظَلَموا مِنْ عَذاابِ يَوْمِنأَلين هلَل يَظُرونَ إِلَّ السَّاعتَ أَن تَأتِييَهُم بَغْتَتَ وَهُم لا يَشْعرون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 وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ مِ نَ الرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عما يصفون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 وَإِنَّ دَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَل إِ سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَهُم لا يَقولُولٌَ اللهَّ فَأَن يُْسَكُم وَقِيلِهِ ي رَبِّ إِهَا أُلَاِ قَوْم ل يُؤمِنُون تَصَْحْ عَنْهُم وَقُلسَلَ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 فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رَحْمَةً من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقين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 يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تَوََّوْ عَنْهُ وَقالَاوا مُعََّمُ م جُون إِا كَاشِفُ الْعَذاَابِقَلِييلًا إِكُمْ عَائِدونُون يَوْمَ نَبَقِشُ الْ البَطَشَةَ الْكُبَرَ إِ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَتُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ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 اَثْرِ بِعِبَادِهِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ كُم وَذُرُوُعًا وَمَقَامًا كَرِيمًا وَنِعْمَتِ كَانُوا فِيهَا فَاسِقِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْغَرِينَ وَلَقَدْ جِئْنَا بِإِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ إِنَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآيَةٍ ق أَهُم خَيْرٌ أَ قَْمتُعي والَّذينَ مِن قَبلين أَهلَتْناَهُم إَِّهُم كَوا مجرمين وَماَا خَلَقَنَ السَّمواتِ والالأَربَ وَما ذَنَهُ مَا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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم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 المتقين في مقام امين في جنات في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متطابلي كذلك وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّالِي وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ طُغْلُمًا مِن رَّبِّكَ ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيات لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ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 فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أَنَأْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ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 قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَقْدِرُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ هَمَّ لَصَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَأَعْلِهَا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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هذا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يوقنون أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ نَجَوْا تَرَى حُسَنَآتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نَحْيَاهُمْ سَوَاءً محياهم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَبضَ بِالحَقِّ وَلتُجَذَا وَللتُجَذَا كُلّ نَفْسٍِ بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُبلَمُون أَفَرَأَيتَمَن التَّخَذَ إلَهُهَوَان أَفَرَأَيتَمَن التَّخَذَ إلَهُهوهُ أَضَلهُ اللهَّ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ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 وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يظنون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 هَذَا كِتَابٌ لَّا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ في رحمته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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَرَائِبَةٌ يَوَمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى وَإِذَا قِيلَ انْفُخُوا فِي الصُّورِ فَانْفُخُوا فَإِذَا أَنْتُم إِنْ ظَنُّهُ إِلَّا وَهْمًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ